السلام عليكم ورحمة الله أخي تصور أنه جاءتك رسالة من رجل صادق ثري ذي نفوذ يقول لك فيها انا مهتم بك حريص على مصلحتك أريد أن أقربك مني وأنعم عليك ببعض ما لدي كم تكون فرحتك بهذه الرسالة أظنك ستبروزها وتحفظ كلماتها كلمة كلمة وتحدث بها الآخرين وربما تنغمها بالحانك وتدندن بها في الطريق هذا الرجل الثري هو واحد من مليارات البشر يسكنون كوكب الأرض والأرض أحد كواكب المجموعة الشمسية حجمها حوالي واحد على مليون من حجم الشمس والشمس واحدة من مئات ملايين النجوم في مجرة درب التبانة ومجرة درب التبانة واحدة من مليارات المجرات الملتقطة بالتلسكوبات كتلسكوبات بي تي اي سيكس الضوء إخواني يقطع مسافة محيط الأرض في حوالي ثمن الثانية ثمن الثانية وبعض المجرات تبعد عنا مليارات السنوات الضوئية أي المسافة التي يقطعها الضوء في مليارات السنوات مثل المجرة التي اكتشفتها ناسا في 26 يناير 2011 وقدرت أنها تبعد عنا 13.2 مليار سنة ضوئية. وهذا كله أخي زينة زين الله بها السماء الدنيا التي ما هي إلا واحدة من سبع سماوات الله أعلم بعظمها ملأها الله بملائكة يسبحونه وله يسجدون هذه السماوات السبع ليست شيئا بالنسبة إلى عرش الرحمن والرحمن على عرشه سبحانه يرسل إلينا رسائل هي القرآن يقول لنا فيها أنه يريد أن يرحمنا ويتوب علينا ويريد لنا خير الدنيا والآخرة ويريد أن ينعم علينا ويقربنا منه ويجعلنا من خاصته ويدخلنا في جواره فكيف ينبغي أن يكون فرحنا بالقرآن أخي أختي فلنستحضر هذا المعنى عندما نقرأ قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين تصور ما معنى رب العالمين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 الملوك تأبى أن تخاطب بسطاء الرعية بينما ملك الملوك يكلمنا فما أعظمه من شرف إذا ما نريده من لفتة اليوم هو أن تستحضر كل ما قرأت القرآن وسمعته أنه كلام رب العالمين الذي يريد أن يشرفك ويرفع منزلتك ويعلي قدرك فخاطبك والسلام عليكم ورحمة الله